ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا وصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 إن الذين يقتنون ما أنزل من البيانات والهداة من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب هؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا.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 وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم